الله أكبر, الله, أكبر الله أكبر. الحمد لله. سبحان الله. الله. بسم الله. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا فضل الله وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون